وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِتِغَاءٍ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِنْ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَوْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُقْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدْ مَلُومَحْسُورًا